وقال صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن خيث ألا أدلك على كيز من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول الله قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله